بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن أرسلنا نوعا إلى قوم أن أذل قومك من قوم هم عذاب أليم <تصفيق> أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ لا أعلم مسمى إن أجال الله إذا جاء لا يؤخر لو كنت dar l amor. وَإِن نِّي قُلَمًا مَا ذَا تُظْلِم لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا, أصابعهم جعلوا أصابعهم في آنيم واستنصيابا واصفرس تنبوز بتقبرا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرا اقُولُ لَستُ فِي رُبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ فَارَا ويمدذكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَلْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاعَةٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وجعل الشمس سرا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سهلاً فجاياً قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من وَمَا كَانُوا مُنْكَرَنكَبَا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا ولا تذرن نودا ولا سووا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد انضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أرقف فألخلوا وجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوع رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدون فالون كفوا رب اغفر لي ولي والذين دخل بيتي يام الذي دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمن